فضيلة الشيخ إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني وليس لهم مبرر في عدم ذهاب إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله فما الحكم في ذلك الشوك منك تطيع ولو كان لهم ولد. ولو كانوا يقومون بما ب... ب... يحتاج له ما دام أنه قال لا تروح احتجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر أما إذا كنت تريد أن تركه برأيك أنت هذا راجع لك لكن تريد الأجر والسواق أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أدن ذكر يعني شرطه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس يستقر والده يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا عنده، ولا يعرف شيء يستقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأي من أبائهم و... هذا لا يجوز هذا لا يجوز استقار الوالد وتنقص الوالد وأنه ما هو بشيء ولا عنده راج ولا ولا هذا لا يجلس للوالد هذا العقوق. نعم فضيلة.